in فهم لا يهتدون الله لا إله إلا هو عب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أن كنت من إذ هب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظروا ماذا يوجعون قِئْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الْكَرِيمِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ أَنَّا تَعْفُلُوا عَلَيْهِ قاطعة الأمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس إ فَبُورِي م ضَتَمُور قلَ إِمُونكَ إذا دَ قل قكً إليهم بهديية